وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض فِي في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 وليُتبِّرُ ما عَلَوَ تَتْبِيراً عَسَى رَبُّكُمْ أَيُّ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَّنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْرَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّلِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ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 وَإِنَّ مَا تُنْذِرُ ضَنٌّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْقِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك واذ هم نجوا إذ يستمعون نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا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 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاهُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أقرب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 كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في وَالْبَحْرِ والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَّ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا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 ان الباطل كان زهقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا فسادا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونئا بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا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 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن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 ذَلِكَ جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر قادر على أي يخلق مثلهم وجعل لهم أدنى لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لئمسكتم إذا لئمسكتم خشية الإنفاق وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا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 فأراد he يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه from وقلنا من so we made him with each other, and we said to him from his father, Israel,